الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل ويستر العيب وينزل الجميل والصلاة والسلام على صاحب الحوض والكوثر السلسبيل والآل والأصحاب الذين هم للأمة خير دليل وبعد فاهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بحضراتكم مع لقائنا في درس المقامات والليلة الجلسة الثالثة وزي ما خلاص رتبنا هنبدأ بالقاعدة ومعنا القاعدة الثالثة والقاعدة تقول بعدما المريض طبعا يبدأ أن يسلك الطريق إلى الله بيبدأ بالقاعدة الأولى اللي قلناها اللي هي الصدق إنك تكون صادق واخد بالك وإلا ردك الطريق ولو على طول لو أنت كذاب في انك عايز توصل لربنا لو بعد عشر سنين ترجع تاني رقم اتنين بعد ما يكون صادق في النية والعزم بقى ويتجه لله ويرجع لله ويبقى عايز يوصل لربنا ياخد القاعدة الثانية وهي ايه التوبة من سائر الذنوب زي ما بين توبة من الصغائر توبة من الكبائر توبة من ترك الاولى توبة من رؤية الحسنات حتى رؤية الحسنات ما يشوفهاش وبيننا الكلام ده المره اللي فات عشان ما نعيش. هنا بقى القاعدة الثالثه ثالث حاجة يعملها بقى ملازمة المجاهدة لنفسه ملازمة الايه ها المجاهدة لنفسه اللي عايز يوصل لربنا لازم يفضل شغال في بند المجاهدة ما كان حيا خلاص طيب ينفع اوصل لربنا ولا اجاهد نفسي ها؟ طب هاوصل لربنا بعيوبي دي باخطائي دي بذنوبي دي بـ بـ بكل اللي أنا فيه ده يبقى أنا عملت ايه لازم أعمل عملية المجاهدة عشان أتخلص وايه واوصل دي قاعدة أساسية في الوصول إلى الله نكتب بقى الكلام النوراني اللي تحت هذه القاعدة عشان ما نسرتش في الشرح وحتى نقرأ على طول عشان الوقت والتصوير قالوا لا اصطلاحة مع النفس أبدا لا اصطلاحة ايه مع النفس يا طول ما انت عايش ما تصالحش نفسك ابدا يوم ما تصالحها انت اللي هتخسر انت اللي ايه اللي لان انت يوم ما تصالحها هيحصل ايه ها هتلبلها كل اللي هي ايه عايزاه يبقى انت وقعت في الفخ ولذلك قالوا هذا هو الخصام الحلال هذا هو الخصام الايه الحلال وهو ها لا تصالح مع النفس ايه ابدا صل على النفس مركزين في الكلام طيب بيقول تاني ومن زين ظاهره بالمجاهده زين الله باطنه بالمشاهده من زين ظاهره بالايه بالمجاهدة زين الله باطنه بالمشاهده طالما انا جهدت انا كنت كذاب اجتهدت على موضوع الكذب ده وشلته ربنا يسيبني كده ولا يديني نور ها يديني نور الصدق جوه بدل الكتب اللي كان جوه يبقى من زينا نفسه بالله ظاهرة وبالمجاهده زين الله باطنه وإيه بالمشاهدة كما قال ابو علي الدقاق رحمه الله قالوا ومن لم يجاهد نفسه في بدايته لا يشم للطريق رائحة اللي ما يجاهدش نفسه يا جمع عمره ما يشم ريحة الطريق إلى الله أبدا أبدا معي ولا مش معه مهما جب أوراد وتزبحات وذكر تمام لكن عيوبه هي هي مجهدش نفسه في أي عيب من عيوبه إنه يتخلص من عمره ما يشم رائحة الطريق يبقى إمتى بتجي رائحة الطريق ها؟ لما أبدأه أنتقل من حال إلى حال إننا خلص من نفسي إن الله لا يغيره إيه؟ ما بقوم حتى يغير ما بانفسه وكان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه يقول لا ينال الرجل درجة الصالحين حتى يكون فيه ست خصال. لازم الستة دولة موجودين فيه ايه هم المجاهدة للنفس اللي هي موضوع كلامنا صلوا على النبي اتنين الإذلال لها لازم يزل ايه نفسه تلاتة الصهر لازم يصهر لازم يصهر في قيام الليل وقرأت القرآن ويقعد, ويقعد لحد الصبح صارات مع ربنا مش مع حاجة تاني ايه اللي بعديها محبة التقلل من الدنيا محبة الايه التقلل من الدنيا دايما زاهد في الدنيا يأكل يشبع على طول يلبس اي لبس يقضيه اي حاجة تقضيه ما عندوش بقى الطمع والجشع والشرح لا احسن لبس يلبس والبادلة دي مش نفعاني الاكلة دي مش عجباني كلام ده ايه مش عنده بيتقلل من الدنيا على قد على قد ما يقدر فمش فارقه معاه والاخيره الفرح ب... قبل الاخره الفرح بيتدبرها الفرح بيه؟ بيت يوم ما تسيبه يبقى يبقى فرحان واخر حاجه قصر الامل واخر حاجة ايه؟ قصر الامل اللي توفر فيه السته دول اللي توفر فيه السته دول يبقى بدا في الايه في المجاهده لنفسه حق صليتوا على النبي ولا ما صلطوش ولا الكلام ده عجبكم ولا مش عجبكم هو ده الكلام اللي احنا نوصل به طيب اجاهد بايه قالوا المجاهد نقلوا معايا في الكلام قالوا المجاهدة عشان ننقل المجاهدة بالرياضة عارفين الرياضة بتاعتنا الكرة والكلام ده لا في بقى الرياضة اللي ايه ها اراود ايه نفسي واشوف العيوب اللي فيها وابدا ايه أجاهد ومجاهدة العيوب ليصل الإنسان لمرتبة الإحسان بقي حاجتين عشان نخلص المجاهد. قلنا لكم قبل كده زمان صلى عن النبي إن مجاهدة النفس أفضل من جهاد العدو من وجهي فاكرين الكلام ده ولا لا جهاد النفس ولا جهاد العدو لا جهاد النفس أعلى من كم وجه من وجهي إيه هما؟ اللي بيجاهد العدو بيعود شهر ها شهرين سنة اتنين مش دي المعركة بينما الذي يجاهد نفسه يمكث العمر كله ومعركة أنت فيها العمر كله خير من معركة ها تقعد فيها شهر او اتنين او سنة يبقى جهاد النفس ولا جهاد العدو اه الحتة التانية ودي مهمة أنك في جهاد العدو تعلي راية الإسلام بينما في جهاد النفس تعلي رايه الاحسان ورايه الايمان وايهما اعظم الاسلام ولا الايمان أه؟ ولا الاحسان أه؟ الاحسان اعظم يبقى جهاد النفس هو الايه هو الاعظم طبعا هننقل في الكلام ده قدام ان شاء الله في الشغل باذن الله يبقى القاعده الثالثه ايه أه؟ مجا ملازمته أه؟ لمجاهده نفس طول ما عايش يشتغل على ايه يشتغل على نفس. اخر حاجة بقى اخد بالك من دي و شكر العلم العمل شكر العلم اه شكر العلم اللي هم العمل طب وشكر العمل الزيادة من العلم وشكر العمل ها الزيادة ايه من العلم لان بالزيادة دي هيجيب ايه عمل جديد ايجيب زياده في الايه في العمل انا اخر الصلاه عارفها جماعة جماعه والوضع بتاع طيب وشغال على كده سنين وايام لما اشتغل في العلم يبقى شكر العمل بتاعي ده اللي انا ملتزم بيه ان انا ازود من العلم عشان ايه عشان ازود من العلم من من العلم او من العمل طيب دي القاعده ننقل على شرح الحكم احنا طبعا هنخلي الخمسه التقال الاول والخمسه الخفاف في في الاخر عشان الأمور توصل بإذن الله صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم معلش مضطر أن أنا أسرد قوي معيش بقى الكلام عشان مسألة الوقت والتصوير والكلام ده كله طيب الحكمة بقى حكمة الليلة الطريق بدون الدال يطول الله هي دي الطريق ايه ها بدون الدال يطول لو أنا عايز أوصل لربنا وما عنديش اللي يدلني على ربنا طريق ايه يطول ولا يقصر يطول انما لو عندي شيخ او مربي يحصل ايه في الطريق ها؟ يقصر مشكلة مصر مشكلتنا احنا في مصر افتقاد العلماء الربانيين العالم الرباني المتكامل اللي انت تسمعه في التربية عنده ادب تسمعه في الفقه عنده ادب تسمعه في المناظرة مع الآخرين عنده أدب عالم ايه؟ عالم رباني فاحنا هنا في قله شوية في العلماء الربانيين ممكن تلاقي واحد تسمعه في العلم كويس في الفقه كويس في التفسير كويس في الحديث كويس حتى في التربية ممكن تسمعه كويس لكن اما يدخل في مجال الفقه او مجال المنظرة تلاقي لسانه طول وتلاقي حاجات كده طلعت منه ما كانش ينبغي انها تطلع منه ما انت كنت كويس في التربيه وانت بتدينا مدارك السالكين اللي خلى لسانه يطول لما اشتغلت في حاجه ثاني يبقى العمليه عايزه ايه؟ هم ربانيه متكامله اتفضل طيب ناخد مثال عملي في الربانيه ماشي منقلين ولا الكلام صعب هم ساردين معايا ولا الكلام النهارده طيل شوي طيب مثال عمل واحد راح لشيخ فقال له ربيني قال له اجعل اربعه في الظاهر وخمسه في الباطن اجعل ايه؟ ارب... شوف وفر عليه قد ايه وفر عليه قد ايه هم لو قعد دخل في الكتب ورحنا هنا عمر هنا عمره ما يوصل للمختصرات دي للاصول دي فملازمه الشيخ بتفيدني فيها جماعة يا جماعه بتفيدني في ايه ها بتختصر الطريق للوصول لرب سبحانه وتعالى فمن لا شيخ له لا طريق له من لا شيخ له لا ايه لا طريق له فلما راح له قال له اعمل أربعة في الظاهر وخمسة في الباطن قال له إيه اللي أربعة اللي في الظاهر قال له الجوع على قد ما تقدر قلل من الاكل اتنين الصهر ثلاثة الصمت أربعة العزلة كام أه؟ الجوع ايه تاني الصهر ثالث حاجة الصمت تقعد ساكت كتير تتكلمش كتير أربعة العزله العزله اللي هو قال عليها النبي وليسعك وليسعك ايه بدل الطلع في الشوارع والكلام شوفوا بقى لما شرح له درر قال له بقى ايه قال له فصمت مطلوب فيه ترك الكلام ماشي طب ليه ليه هترك الكلام قال له ليه اترك الكلام قال له والاشتغال بذكر القلب والاشتغال بايه بذكر القلب والاشتغال بذكر القلب ونطق النفس ونطق اللي النفس خلي لسانك يسكت وخلي اللي ينطق ها قلبك ونفسك تبدأ نفسك طول نفيا وفيه ويبدأ قلبك يذكر الله ذكره رباني كده كم قال له إلا في القراءة والتسبيح وقراءة القرآن إيه رب القرآن ووا ما عندكش شكراء ولا عندك القرآن ولا عندك الكلام ده يبقى تلتزم اللي تلتزم الصبح شوفوا بقى جمل فتفرغ لذكر القلب فتفرغ آه فتفرغ لذكر القلب بصمت اللسان فتفرغ ليه لذكر القلب بصمت اللسان طيب قال له العزله قال له انت فاكر ان العزله للمخلوقين قال له ايوه ايوه يعني اسيب الناس ومليش دعوه قال له لا مش دي العزله انا ممكن ابقى مع الناس وابقى مع مين برضو مع رب ومن خلط الناس وصبر على أذام خير مما لم يخلطهم ولم يصبر إيه على أذام كما قال رسول الله قال له ماشي أيه مطلوب منك انك تعتزل المخلوقين على قد ما تقدر بدل الشوارع والسنكح في الشوارع والكلام ده كله وليسع كبيتك زي ان قال تقتصد كده في حياتك من الجامع للبيت من العمل للبيت تبقى دايما رايح مصلحة إنما بقى الأعداد والحكايات والرياد دي ما لهاش إيه ما لهاش لازم قال له أمه المطلوب في العزلة قال له المطلوب في العزلة عزلة الصفات المزمومة وعزلة القلب عن التعلق بغير الله دي الاعتزال اللي احنا عايزينه ايه تاخد بالك ايه من قال له دوله الاربعة بتعوزها قول له الخمسة بتوع الباطن ما شرحهمش بقى قال له خمسة تلتزم بهم في الباطن التوكل اللهم ارزقنا التوكل اليقين الصبر العزيمه الصدق كم حاجه ها توكل ها؟ اليقين الصبر العزيمة العزيمه الايه الصدق طب ما عنديش شيخ اوصل لربنا ما عنديش شيخ من الاخر اعمل ايه اوصل لربنا قالوا ايوه اشتغل في مجاهده نفسك وتتمثل بقول الله فان لم يصبها وابل فطل يبقى انا قدرتش بالشيخ اوصل لربنا أجاهد نفسي على قد ما اقدر يمكن اخد إيه من روايح الطريق بس ايه امشي زي الايه مال فان لم يصبها الاصل الايه الوابل الشيخ ده اللي بيجيب الايه الوابل والمطر والغيث والنفع والبركات وكل حاجه ما عنديش اشتغل حتى قالوا كده كلمه جميله قلت لكم انا المره اللي فاتت قلاب بليها ان قراءه كتب السلوك تعتبر في حد ذاتها ولاية لله عز وجل مجرد قراءه كتب السلوك والوصول لله تحدث ايه ولايه يبقى العبد ولي بس بقى بالدرجه اللي هي الاولانيه لسه ما ايه لسه ما فتحش طيب الشيخ شبهه يبقى ايه الحكمه ثاني الطريق بدون الدال يعمل ايه الطريق بدون الدال ايه يطول انما بالدال على الطريق يحصل ايه اختصار في الطريق الشيخ ده قاله ايه زي دليل الحج الى مكه اللي روح يحج ده لازم عنده ايه دليل ومتطوع وعنده واحد يبين له المناسك ويبين له النسك والكلام ده كله شوف الجمال بقى عشان نختم الحته دي ولو بلغ العالم نهاية العلم فلا بد له من شيخ في طريق العمل ماشي كده إذ نهاية العلم العمل وآخر حاجة فائده الشيخ وهي كثيرة ودي بقى نمسك بايدينا فيها وصولك لربنا بنفسك يجعل العبادات وسائل ووصولك لربك بشيخك يجعل العبادات مقاصد هي دي وصلت ولا ما وصلتش العباده لما وصل... انا بصلي اهو نبسط نش... عايزين بس انا عايز اوصل لرب بايه وشويه كلام سمعتم الخطيب او الفضائيات او او واشتغلت فعندي صلاه الجماعه ها وسيله توصلني ليه لرضا رب والانفاق وسيلة توصلني الردرة وقراءة القرآن لما ابقى مع شيخ تبقى الوسيلة دي ايه مقصد يعني الجماعة صلاة الجماعة دي ما بتبقىش بقى وسيلة الردرة ربنا دا دي في حد ذاتها مقصد وجعلت كرة عيني في الصلاة عشان اوصل للمرتبة بتاعه وجعلت كرة عيني في الصلاة لازم معي ايه شيخ يفتح لي اللي ايه؟ المسائل دي وصلت ولا ما وصلتش يبقى القعدة بتقول ايه قصد الحكمة ها؟ الطريق الطريق بدون الايه بدون الدال يطول لازم يكون معك دليل في الوصول لربنا اللهم دلنا على من يدلنا عليك اللهم دلنا على من يدلنا عليك امين اخيرا دي برضو في معلش حاجه كده عجيبة الناس دي عجيبة او في كلام بيقول لك ال... بيقول لك الثمره لا تنتج الا من من امرين ذكر وايه ها صح كده كذلك المعرفه والحكمه لا تنتج الا من ايه من رجلين شيخ وايه وتلميذ عشان نقدر ايه عشان نقدر نوصل طيب التالتة الافات والعقبات انقل على الافات على طول بسم الله صلوا على النبي بقى معانا شوية كلام كده محتاجين ناخر ورا بسم الله عشان لو قلناه قدام هيستغرق الوقت متحملين ولا مش متحملين طيب دلاتة. الآفات والعقبات برضو الآفات والعقبات دي الكلام مش هنفتح فيه الوقت الكلام الفتح فيه ان شاء الله قدام يا دوبك بناخد حاجات بسيطة عن الافة او العقبة اللي بتقف حاجز بينك وبين الوصول ايه لربنا سبحانه وتعالى هي كانت في دي اه اه جاي اه لكن العقبات والافات دي يا دوبك بس نعمل معرفة بسيطة عنها ايه العقبات اللي بتقف حاجز بيني وبين الوصول الله وبعد كده نفصل في الامرات دي عشان نتخلص منها نقول بقى في الافات والعقبات الناردة حاجتين بس حاجتين ونين نقلع اللي بعدين اول حاجة رؤية العقبات لا تتم إلا بالسير إلى الله فمن لم يسر إلى الله لا يرى العقبات ماشي ولا مش ماشي أنا عشان أبدأ أشوف المصايب اللي عندي أبدأ إيه أبدأ إيه طب قعد في مكاني هشوف قاعد في البيت ولا بصلي ولا عارف ربنا ولا عايز اتوب ولا عايز ارجع لا اشوف كدبي ولا اشوف بخلي ولا اشوف كبري ولا اشوف اي حاجه فعشان اشوف الافات والعيوب لازم ابدا ايه السير الى الله قيل لابن عباس ان اليهود تزعم ان الشيطان يوسوس لهم ان اليهود تزعم ان الشيطان ايه يوسوس لها فقال إيه الرد الجميل قال وما يفعل الشيطان بقلب خرب أذا كان هم خربانين يبقى, يبقى الشيطان هيعمل معهم إيه ها؟ الشاهد بقى في الحته دي إنه هو قال لابن عباس كده طالما القلب خربان الشيطان اللي يوسوس ليهم ما هم إيه ما هم مخربين جاهزين. عايز يوصلك إن أنا عشان أشوف آفاتي وعيوبي لازم أبدأ بالسير إيه إلى الله ساعة ما خش في السير إيه إلى الله تبدأ تظهر للعيوب أقول أنا متواضع يجي ناختبارات في التواضع أطلع فيها إيه؟ متكبر ولا متواضع ولا حاجة أقول أنا صادق يجي ناختبارات في الصدق أبان إن أنا كذاب وهكذا يبقى ساعة ما تبدأ بالسير إيه إلى الله تظهر لك الإيه؟ الآفات والعقبات طب ومن لم يسر بس دي الأولى التانية على طول سريعا القلب له جنود ظاهره وجنود باطنه القلب له ايه, إيه؟ جنود ظاهره وجنود باطنه ويسيطر على الجنود الظاهره ويسيطر على الجنود الباطنه هو المتحكم في دوله في دول جنود الظاهره اه عدوا اليد اه اللسان اليه السمع اليه البصر كل دي جنود القلب ليه الظاهره اللي مؤتمر مؤتمرة بامر طب وجنود الجوارح كلها طب وجنود الباطنه برضه تبعه ها الغضب الشهوه ها الغل الحقد الحسد الطمع البهيميه الشهواني كل دي جنود برضه ايه للقلب ودافع عمل الظاهر يكون من الايه ها من الباطن زي ما هو بسهولة جدا يقول لليد اعملي كذا وما تعمليش كذا وللسان انطقي وما تنطقيش برضو من جوة بيقول للباطن ايه؟ خلي عندك شهوة ما تخليش عندك شهوة اعمل ما تعملش الكلام ده كله وعملوا بقى تشبيه عشان اخلص قالوا البدن مدينة والعقل مدير الله والعقل ايه مدير الله اه عايز اقول برضو حاجة من جنود القلب العلم والشرع والحكمة دي كلها برضو جنود ايه للقلب فالعملية دي كلها بتعمل عملية ايه صراع فيما بينه ايهما يغلب حزب الله ام ايه ام حزب الشيطان دي بقى قصة طويلة العملية دي محتاجة شرح ان شاء الله فيما بعد عشان نعرف من خلال علاج الافات ازاي نتغلب ونبقى مع حزب الله ولسنا مع ايه ولسنا مع حزب الشيطان صلى على النبي عليش لك والبدن مدينة والعقل مدير الله طيب وقواه المدرك من الحواس الظاهرة والباطنة جنود للمدير وأعضاؤه كرعيته والنفس الأمارة بالسوء كالشهوة والغضب والغضب أعداء يريدون اقتحام المدينة واقتحام المملكة ومنازعة صاحب الملك. معايا ولا مش معايا كل ده عمليه بتتم في اقل من لمح الايه في اقل من لمح البصر نسال الله ان يرزقنا التغلب على آفاتنا قولوا امين ننقل هننقل سريعا ونخزن بقى ورا عشان التخزين اللي قدام ده وقعنا المره اللي فاتت والمره اللي قبلها في ايه في الاستطراد ووقفنا عن الايه عن السرد على طول صلى على الحبيب كلام النهارده مش واضح ولا واضح طيب هو محتاج شويه بس قدام تحريرات والتنويرات معلش بنبدا بالخمسه التقال تحريرات والتنويرات خدنا المره اللي فاتت التعريف الايه ها الاجتهاد ايه هو الاجتهاد اه؟ اللي هو بذل كل الجهد والوسط ده تعريف الاجتهاد قلنا اللي يشيل حاجه زي كده يسمى مجتهد رده ده يسمى مجتهد لان ده حاجه خفيف انما اللي يشيل حاجه تقيله هو اللي بزل الوسع وبزل الطاقه نزلناه على تعريف الاجتهاد وقلنا ان الاجتهاد ان الفقيه يجتهد ويبذل كل وسعه وكل مجهوده عشان يستنبط الأحكام وينزلها على ليه وينزلها على الواقع يعني معناه ايه معناها الطلاع على المذاهب والطلاع على كل شيء عشان يكتاد وضربنا مثلا المره اللي فاتت بان مش كل من طلع في الفضائيات وافتى فتوى يسمى مجتهد لان مطلوب منك عشان تكون مجتهد تبذل ايه كل الوسع والطاقه يعني تبزل تبذل كل الوسع والطاقه مش مجرد اطلاعك على الدليل او سماعك من شيخ يبقى انت كده اجتهدت لازم تشوف المذاهب ال تي كلها واذا كان في مخالف ليك تجادله وتشوف ال وبعد ما تخلص القصه دي كلها يبقى اجتهدت وصلت للنتيجه النتيجه دي ان بيها لك اجران وما ما اصبتش بيها يبقى لك ايه اجر وحده ده تعريف لكتات باختصار اللي قلناه المره اللي فاتت وعليه نزلنا ان كل فاتوة تسمعها ما تقولش ان صاحب اجتهد فمن نلزقش حديث النبي بتاع ايه من اجتهد ها فايه فله ايه بكل فتوى تسمع لا انت شوف الفتوى دي وراها اجتهاد وراها جهد ولا ما وراهاش اجتهاد وما وراش وبناء عليه شروط الاجتهاد يا جماعة سبعة بدون تفاصيل من الاخر اي واحد عايز يفتي فتوى او يقضي قضاء لازم تتوفر فيه كم شرط يتوفر فيه كم شرط سبعة ان يكون فقيها وهذا بالملكة وهذا ايه بالملكة تسمع ساعات الناس العاديه تتعلم دروس من شيوخ يقعد يبقى فقيه عنك انت اللي بتقرا الكتب وانا زمان في مرحله الثانوي ومرحله الجامعه ابويا الله يرحمه سامح ياما ياما حاجات فقهيه كنت بتكلم فيها كان هو بيصحح لي بالخبره والناس اللي كانوا بتحضر الدروس زمان في جامع الحق يوسف ومسجدش ومسجد, ومسجد شبيكه وبيحضروا الشيوخ بتوع زمان العظام شيخ حسن كلنا وغيرهم وغيرهم اللي كانوا متفقين منهم كان عندهم خبره وممارسة اكتر من ناس بتقرا ايه? في كتب. فاصلا الفقه يقوم على الايه? على الملكة. يعني مش مجرد قريتي للكتب تخليني ايه? فقيه ممكن اقرا واغرق في شبر مية من مجرد فتوى ايه? تجين. يبقى اول شرط ايه? مم. أول شرط أن يكون فقيها وهذا بالملك نسأل الله أن يرزقنا هذه الملك ثاني حاجة أن يكون عالما بنصوص الكتاب أن يكون عالما بنصوص الإيه؟ الكتاب اللي هو القرآن الكريم خد مفاجاه طبعا الجماعة اللي قالوا عالم بنصوص الكتاب عدوا ايات الأحكام قالوا ايه آيات الأحكام 500 ايه ايات الاحكامة لخمسمائة ايه ستمائة اية فقال مفيش مجتهد يطلع فاتو على الفضائيات او غير الفضائيات او يتكلم الا يكون عارف الستمائة ايه دول معرفة كويس وطلع الموضوع اوسع من كده طلع ان الموضوع زي ما قال الامام الشوكاني في رشاد الفحول انه من ستمائة اية ولا حاجة ده القرآن كله محل معرف القرآن كله ايه لان ممكن تاخد من القصص العادية احكام ها ا يرى يقم امراته حماله الحطب دي فيها حاجه فيها حاجه امراته حماله الحطب فيها استدل بهذه الايه على ان للكافر زوجه معترض بها في الاسلام لان ربنا قال ايه ها وامراته وام ها يعني ايه زوجته ماشي كده طب ما هو كافر يعني المفروض اي عمل بيعمله غلط يعني هو كل حياته غلط في غلط زينب لا مع انه كافر الا ان له ايه زوج بدليل ان ربنا ليه وامراته ايه حملا طب انا جبتها دي من ايات احكام ولا جبتها من بره ايات الاحكام فطيب ده المجتهد مفاجاه بقى القصه مش معرفة الايات يعني مش انا اعرف ايات الحيض وايات المواريث والرضاع لا ده حته معاها مهمه في الشرط ده اعرف الايات واعرف علوم القران علم علوم القرآن المطلع بايه بالآيات يوم ما افتفت وفي آية مش عارف ان الايه دي ناس منسوخة ولا ناسخة ولا الحكايه صح? يبقى انا لازم مع معرفة الآيات للطلع على مادة إيه؟, ماده ايه ما يسمى بايه علوم القران اعرف الصيفي والشتوي والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد الشغلانه دي فهي ليس مجرد معرفه ايه احنا كده بنشتغل في الدكتوراه والكلام تعرف الايه وتشوف علوم القران بتاعها ماشيه ايه ماشي ازاي عشان تشوف قصه الايه وتاريخ يبقى اول شرط ايه قول ها ان يكون ايه فقيها بالملكه ثاني شرط ان يكون عالما بالايه بايات الكتاب كل آيات الكتاب ده في الأرجح وحتى معها المقصود بايات الكتاب ليس معرفة الآيات في المصحف وإنما معرفة الآيات وإيه وعلوم القرآن ثالث شرط أن يكون عالما بالسنة ومواضع الاستشهاد منها رابع شرط أن يكون عالما بمواضع الإجماع ومواضع الاختلاف أن يكون إيه عالما بمواضع الايه الاجماع ومواضع الإيه؟ الاختلاف الرقائق جاية اللي, اللي عايز يسمع رقائق يقول لك هو الشيخ النهاردة ما يقولش رقائق لا في رقائق جاية بس برضو إيه؟ ربنا يكرمنا بها ان شاء الله الله مرزقنا العام اسمع لدي قال الامام الشافعي ايه فايدت يا امامنا الجليل معرفة مواضع الاجماع ومواضع الاختلاف شوفوا الكلمة اللي تكتب بما الذهب قال ايه قال يعرف من أين يقول ما يقول ومن أين يترك ما يترك شوف الشافعي شوف الكلام السلف كلامهم قليل لكن إيه؟ هه؟ غزير المعنى يعني يوم لما اعرف المسلمين أجمعوا على دي أو دي فيها خلاف بين الفقهاء هتفيدني في ايه هه؟ يعرف من أين يقول ما يقول هه؟ ومن أين ايه يترك ما يترك يعني انا يوم ما رجحت الراي ده عرفت انا بقول بالكلام ده ليه وتركت الكلام الثاني ليه الكلام ده يتم بايه بهذا الشرط الشرط الخامس ان يكون عالما بالقياس ايه بالقياس دي مشكله العصر زي موضوع المظاهره وحرام المظاهرات واللي و... كل مصايب الفتاوي في عصرنا نابعه من ضعف القياس ساعه ما بينزل الو... الايه ما بيعرفش ينزلها ايه ها؟ على الواقع اللي هي ايه اللي هو عايش فيها يروح خابط ويروح منزل على الواقع في... لازم تعرف العله الجامعه بين الايه بين الاثنين حتى قال الامام الشافعي في ذلك رضي الله عنه وارضاه ان الفقيه كل الفقيه هو الذي يعرف القياس يعني الامام الشافعي اعتبر افقه الفقهاء مين مش اللي يعرف الكتاب بس ولا السنه بس ولا الكلام اللي فات أك اكتر حاجه في الفقيه تخليه فقيه هي قولوا معرفه القياس وهي دي مصيبة, اللي مصيبه العصر بتاعتنا في الفتاوي اللي احنا بنسمع طيب سته العلم بمقاصد الشريعه بل جعله الامام الشاطبي مشروط في كل باب من ابواب الفتوى يعني يعني انت يلي بتفت في الطلاق ويلي بتفت في الجواز ويلي بتفت معاك مع الشروط اللي لنا حاجه مهمه جدا الدكتور مروان شاهين الدكتور مروان مصطفى استاذ الحديث وعلومه في كليه اصول الدين اداني في سنتان يا حديث فتعلمت منه كتير من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها منه هي الحته دي يقول لي يجي, يجي الواحد يقول انا طلقت عملت سويت يسيب موضوع الطلاق ده على جنب ويبدا ايه يربيه <تصفيق> من اول وجديد فبنقول له ليه كده فبيقول الفتوى نص ومقصد نص وايه وايه ومقصد حتى ان المقصد ده مطلوب في كل باب من ابواب الفتوى يعني كل باب من ابواب يعني يوم ما تتكلم مع الراجل تقول له الاسلام شرع الطلاق عشان كذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا, وكذا, وكذا. ما تروحش انت لبتاع العصير تجي تشتري عصير واحد معاك تقول له علي الطلاق ايه بتاع العصير علاقته بالبيت وتبدأ ايه وتبدأ تبينه فالعلم بمقاصد الشريعة مهم جدا دكتور يوسف القرداوي أنشأ مركز في قطر اسمه مركز مقاصد الشريعة مركز خاص بدراسة مقاصد الشريعة اللي يعتبر نص التاني في الدين الذي هو مفتقد في كثير من الفتاوى آخر شرط معرفته باللغة العربية معرفته باللغة العربية كم شرط كده يا جماعة سابعة إذا السبع دول توفروا في الرجل ده يبقى هو إيه؟ مجتهد مش ملقيتش السابعة دول يبقى كله شغل ايه شغل كده مش ايه مش هو, هو المظبوط طيب ننقل للمقامات نخش بقى في الرقائق ننقل بقى انت ملك النهاردة عمال طول معلش المقامات كنا بنتكلم في مقام ايه الخمسة دي على طول مقام الايه توبة الله مرزقنا التوبة يا رب واغفر لنا زنوبنا يا رب العالمين عنوان الليلة في المقامات سريعا التوبة طريق الفلاح اسمع بال دي اللي تكتب بماء الذهب طوب علينا يا ربي لكي نتوب أول مقام قلنا المقام اللي بيصحب كل المقامات أحب ربنا لازم أبقى تايب أخشى من ربنا لازم يعمل الشيخ صلاح أبقى تايب أي مقام من المقامات اللي توصلني ربنا لازم يصاحبها لإيه التوبة توبة توبة توبة وهكذا لحد ما توصل للنهاية للنهايه ولا في نهايه في نهايه ولا مفيش نهايه ايه شايفين كده طيب آه. حتى تاك اليقين قالها عنها الامام الحسن البصري قال ليس المؤمن من يعمل شهرا او شهري او عاما او عامين انما المؤمن من يعمل حتى يموت ليس المؤمن إيه؟ من يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين إنما المؤمن من يعمل حتى إيه؟ حتى يموت طيب في التوبة قالوا الآت عنوان الليلة في المقامات التوبة طريق الفلاح واحد قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا إيه؟ أيها المؤمنون ليه قولوا لعلكم إيه؟ تفلحون طيب إيه فيها شوبا الجمال خوطب بها اهل الايمان بعد ايمانهم وصبرهم وهجرتهم فكيف بنا الايه دي نزلت فين اصلا في المدينه المنوره وتوبوا دي في سوره النور وتوبوا الى الله جميعا ها ده بعد ما امنوا وصبروا وايه وهجروا قال لهم ايه توبوا اللي احنا يبقى حط دي على جنب اثنين بل قسم الله عباده قسمين تائب وظالم ولا ثالث لهما يا تائب يا, يا ظالم اه يا ظالم ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صح طيب طب الظالم ده ظالم باربع امور احفظوه اكتبوهم بماء الذهب الظالم جاهل بربه وجاهل بعيب نفسه وجاهل بافات عمله تلاتة تلاتة. الظالم جاهل بربه وحق يعني وجاهل بيه تاني حاجه بعيب نفسه ده ظالم مش تايب والثالثه وافات ايه عمله يا ترى العمل ده فيه رياء ولا فيه كذا ما عندوش فكرة يبقى ظالم يبقى مش تايب ايه رأيكو في دي ولذلك اسمع بالمفاجأة دي ودي خاصة بالنبي بس اشرف مقامات التوبة ان تنفق العمر كله في طاعة الله وهذه لم تحصل الا للنبي محمد تاني اشرف مقامات التوبه أن ان تنفق العمر كله في طاعه الله وهذه ليست الا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده اي جهل بربنا او اي جهل بعيوب نفسك او اي جهل بافات عملك تبقى انت ايه تايب وتبقى انت ايه ما زلت ظالم اه كده نبدا نقول اه ولا ما اه نقول اه طيب قالوا ايه تاني في التوبة التوبة والاستغفار سلم الرحمة الى الله فاللي عايز يصعد السلم لازم يبقى عنده ايه توبة من غير كده يبقى ايه ما فيش ايه ما فيه الصعوب قال الحسن البصر اللي هو بتاعنا ده بقى شغلنا كوي يعني ده هو بدأنا به قال الحسن ودي خطيره في قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار قال مد الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل فهو استغفار من الطاعة كاستغفارهم من المعصية فعندهم شغل الطاعة زي شغل المعصية كذب بيستغفر صلى بيستغفر داي المقامات العالية دي مدوا ايه مم. مدوا ايه مدوا الصلاة الى الصحر ثم جلسوا يستغفرون الله والمستغفرين بالاصحر لا ما هي بتحتاج استغفار افات العمل نفسه الصلاة مقبولة والصلاة نفسها استغفار آه. الاستغفار متطعو ولذلك انت وقت الصحر ما تدعيش تستغفر اكتر حاجة دي تستغفر يعني ولا تدعي ولا ينفع ده طيب خمس الاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال جميعا طلب المغفرة بالايه هم؟ بالايه قولوا بالمقال والفعال هتوب يا رب باللسان وبالايه وبالعمل ولذلك ربنا بق ودي المفاجأة المهمة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم بإيه مش بأي عمل بأحسن إذن أنا مطلوب مني أعمال أحسن فيها لعل عملا منها يكون هو الأحسن فيحصل إيه فيحصل مغفرة قال أحدهم في ذلك بق اسمه اللهم ذكرنا به منصور ابن علي بن او ومنصور ابن علي يمكن يجي في الورق دلوقتي اتذكر الاسم رآه ابنه في المنام وقد غفر الله له زنوبه قال له بما غفر الله لك يا ابي قال يعني اوقفني ربي وقال لي لقد غفرت لك اتعرف بماذا قال بماذا قال في يوم وعظت فيه الناس فابكيتهم فبوديت وتغفر قال له ليه قال لان فيهم عبد ما بكى من خشيتي ابدا وانت في هذا المقام ابكيت بها غفرت لك خدت بالك من دي يعني العبد ده ما كانش بيدمع ولا ولا حضر المجلس بكي ما كانش بيبكي قلبه جامد قاس فبها ايه فبها غفرت لك ايه اللي خلانا جبنا الكلام ده إن الاستغفار طلب المغفرة بالإِ بالمقال والايه والفعال جميع. قال طلق ابن حبيب إن حقوقه تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. إن ايه قوله، إن حقوقه تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. صح؟ لذا أصبح تائبين وامسوا تائبين. يعين على الجمال يعني السلف فهموا اللي فيها حقوق ربنا ده حد يقدر عليها طب عملوا بقى فبقوا يقوموا تايبين هه؟ ويناموا تايبين معندهم شلل ايه التوبة اصبحوا تايبين وناموا ايه تايبين لأن حقوق العباد لا يقوموا بها ايه احد فاصبحوا تايبين وناموا ايه تايبين وقال بعضهم ان العبد لا يذنب الذنب فما يزال يندم حتى يدخل الجنه فيقول ابليس يا ليتني لم أقع في الذنب <تصفيق> يعني يفضل يقول ابليس يا ليتني لم اوقعه في الذنب ان العبد لا يذنب الذنب يفضل ندمان عليه طول عمره اخطا خطا صغير كل يفضل ندمان عليه لحد ما بسبب هذا الندم يدخل الجنه فيقول ابليس يا ليتني لم اوقعه ايه في هذا الذنب الثمنه يبقى دي التوبه طريق الايه طريق الفلاح اللهم ارزقنا الفلاح والتوبه الدائمه يا رب العالمين بيقول لك كل من عصى الله جاهلا ولو كان عالما وكل من اطاع الله عالما ولو كان ايه جاهلا يبقى كل من عصى الله جاهلا وان كان عالما وكل من اطاع الله عالم وان كان ايه ما بيقراش ويكتب لكن ما محافظ على صلاه الجماعه وانت بتقرا وتكتب وما بتجيش الجامع يبقى مين اللي يكسب هو طيب اه التسع اشرف انواع التوبه دي خلاص خلصنا اخر حاجه في في هذا المقام اسمع عبادي خد بالك من دي فرق بين من ترك المعاصي وبين من تركته المعاصي في فرق بين ايه بين اللي ترك المعاصي واللي ايه تتركه المعاصي كالفرق بين الشاب والشيخ في التوبة ايهما اعظم توبة الشاب ولا الشيخ الشاب الشيخ خلاص مش قادر فبيتوب غصب عنه انما الشاب ها قادر فايه اه حلل يوسف اللي حصل تحليلات خطيره يعني انا ما بيجيبوا الكلام ده منين ده كلام نوراني يعني قالوا عد بقى اسباب وقوع يوسف في المعصيه الغربه والرق عبد يعني معلوش لهوش ايه حاجه والثالثه والشباب وايه الرابعه وهي التي راودت وطلبت هو ايه ما طلبش واغلاق الابواب قال معاذ الله حلل حلل فاهمين فاهمين ابعاد الكلام كل اسباب انه يقع مهيئه لي غريب ما شايفه عبد ما حد اول له حاجه هي اللي قالت له وهي اللي قفلت الباب وهي وهي وهي يبقى ايه كل ده يوصل ليه للوعوع ومع ذلك قال ايه قال معاذ الله يبقى التوبه طريق ليه طريق الفلاح طيب ست وسائل بقي كام كده خمس دقايق طيب والله احنا قرصنا على عندما أول وسيلة نتوسل بها إلى الله الملك اسم الله الملك ولله الأسماء الحسنة ها فدعوه بها احنا سردين معنا العناوين طبعا مش عاد أقول بناخد إيه وليه وما خلاص عرفتوا البرنامج اتفقنا من المرة اللي فاتت أن نحن نتوسل إلى الله بأسماء الله الحسنة ونبدأ باسم الملك طيب في اسم الملك نول دول حتى بدون تعليق الله هو الملك قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو ها الملك قال القدوس من هو الملك الملك من إذا شاء ملك ومن إذا شاء أهلك ملك من إذا شاء ملك ومن إذا شاء أهلك إذا أعطى أدهش إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش وإذا حاسب فتش لأنه ملك ملك ملك قلوب العابدين فأقلقها ماشي ملك قلوب العابدين فأقلقها وملك قلوب العارفين فأحرقها وملك قلوب الواصلين فنورها هو في تقديره منفرد ما هو إيه؟ ملك وفي تدبيره متوحد ليس لأمره مرض ولا لحكمه رد والملك من دار بحكمه الفلك كل الفلك ده تبع مين؟ تابع واحد بس كل الكون ده تبع مين تبع ربنا يبقى هو في تقدير منفرد من معايا، وفي تدبيره ها متوحد بنا بتوسل بقى بتوسل بالملك ده اما اعرف بقى كده اتوسل توسل ايه علمي وعملي ومعيش وليس ليس لامرهم رد ولا لحكم رد طيب اركان الملك في صفه الملك في قوله تعالى كل اللهم هي دي اركان الملك إذا كنت عايز أعرف أركان اسم الملك مجموعة في الآية دي كل اللهم ملك الملك ها. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشا تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء أربعة بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خمسة تولج الليل في النهار ستة وتولج النهار في الليل سبعة وتخرج الحي من الميت وتخرج الميتة من الحي وترزق من تشاء غير حسن هو ده الملك بس ما عرفوش بقى بره ولا جوة عايز عرف اسم الملك عرفه من الايتين دول بتوع عمران وخلصت على كده مركزين من ملكه انه جعلنا خلائف الارض ده من ايه ملك اسمع جايه ووزع الحظوظ توزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء يبقى وزع الحزوز في الدنيا توزيع إيه؟ ابتلاء لأنه ملك له مطلق التصر ووز وسوف توزع في الآخرة ها؟ توزيع جزاء من ملك أنه إذا أعزك سخر لك أعدائك وإذا أذلك ذلك لاقرب الناس اليك ومن يهن الله فما له من مكرم من ملكه وحدته ولا ما وحدتوش من ملكه انه حدد المسار لكل شيء من الذره الى المجره كله ايه ها عارف مساره كلهم في فلك يسبحون من جعل الارض تسير في الثانيه ثلاثين كيلو مين مين بقى اينشتاين ايه ولا ربنا اينشتاين كان فيه ده اينشتاين بيجيب من الكون ويتكلم سخر لكم ما في السماوات الايه بتاع سوره الحج أعظم واحد فسر الدكتور سمعته في إذاعة القرآن الكريم قال كل النظريات والاختراعات والكصة دي كلها ما حدش بيجيب من الايه من الهوى كله بينحت من الكون ويطلع اقرأ الآية دي بقى بس احنا عايزين نجيب الآية ذلك بأن الله هو الحق وأن, وأن ما يدعون من دوني هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله صخر لكم مش عافظين ولا انا أنا انشغلت بال اختباره في ها ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير الم ترى إيه, إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء ولا إيه؟ فتصبح الأرض مخدرة إن الله لطيف الخبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني والحميد صح كده الم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بامري ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه كل ده احنا بنجيب منه ايه العلوم بتاعتنا ونشتغل ايه ونشتغل منه طيب يبقى من جعل الارض تسير في الثانيه 30 كيلو طيب وفي الساعه 1600 كيلو من جعلها بهذا الحد مين من حدد لها المسافه الى اخره من ملكه أنه جعل بعد الخريف والشتاء الأخضر والربيع ومن ملكه وهي الأخيرة وطبعا نفتح في اسم الملك بقى على مدى اللقاءات القادمة نكفين الأخيرة ترزق من تشاء بإيه بغير حساب بغير حساب من مين من العبد ولا من الرب بغير حساب من مين يا جماعة مفتوح إيه؟ ليس له حاسب وحاسبه هو الملك سبحانه وتعالى تمام طيب ده الملك الوسيط اللهم اننا نسالك باسمك الملك ان تملكنا من انفسنا اللهم اننا نسالك باسمك الملك ها ان تملكنا من انفسنا والا تملكنا لانفسنا اللهم مايننا نسألك باسم الملك ها احنا اللي نملك نفسنا مش نفسنا اللي ايه اللي تملكنا اللهم امين يا رب طيب سبعة الموقف على طول بقى في الاركاء في الاواخر كده عشر دايب كتير ونشط متحملين الموقف والوقف خدوا بالكم من اللي جاي دخل رجل على ابي يزيد البستامي يسأله القرب من الله قال له انا عايز ايه اقرب لمين لرب قال له حاجة عجيبة قال بحبك لأوليائه بحبك ليه لأوليائه طب ليه قال له ليه قال لعل الله يطلع على قلب واحد منهم ما أصله هو لما أنا أقرب من الولي احبه والولي يعمل ايه يحبني فلما يحبني يذكرني في قلبه ويدعيلي بظهر الغيبه لما اشوف عالم رباني شيخ صالح رجل قران رجل قريب اتوسم فيه الصلاح فعلا واتقوى وقرب منه, منه ولما اقرب منه ابقى ايه من طب وبعدين هو دي توصل ربنا يسمع توصلني لربنا اسمع توصلني ازاي بقى قال له, قال له اريد التقرب من الله قال بحب ايه بحب اولياء قال له ليه طب حبي أولياء قال لأنهم إذا أحبوك لعل الله يطلع على قلب واحد منهم فيرسمك في قلبه فيغفر لك ما هو هيلاقي اسم حمد ده فقال بالشيخ صلاح او فال بالشيخ محمود سلام او فال بالشيخ فلان او فال بعلان فلما يلاقي حمد ده والراجل ده مثلا بيصلي وملتزم بصلات الجماعة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا والله وحسيبهم ويدعي ولا يقرب يبقى ايه محشور في في زمرة دي حلوة اسمعوا الان احبا طيب <تصفيق> ايه الان دخلوا على الشيخ أبو العباس أحمد الرفاع فقال جلسوا عليه وقعدين في درس العلم فإذا بالمفاجأ قال لهم أكسم بالله عليكم إن رأيتم فيه عيبا أن تبينوا أكسموا إيه ها. العيب اللي شايفينه فيا ها قولوا لي عليه اقسم شوف الادب والتواضع ومعنه وال... من ايه من من من اكابر الساده كما يقولون ومن الواصلين ومن المربين ومن ومن ومن الى اخره ها اقسموا ايه قولوا بالله عليكم رايتم في عيبا ان تبينوا ان تبينوا قعدوا كده ساكتين ما حدش منهم اتكلم بعد برهه من الزمن قال احدهم يا شيخنا انا اعرف العيب الذي فيك انا اعرف ليه العيب الذي فيك قال وما العيب الذي في قال عيبك اننا اصحابك عيبك اننا ايه اصحابك ده العيب الايه <تصفيق> ده العيب اللي فيك فقال له ايه بقى الرد قال اذا سلم المركب نجا بمن فيه إذا سلم المركب ها نجا ايه نجا بمن فيه طيب فدي مواقف يا جماعه فيها فتوحات وفيها شغل اتصال بالله سلوك تمني سلوك بناخد خلق زي ما تعودنا كل مره خلق مريدين خلق خلق واصلين خلق خاص مش خلق عام يعني اللي بيتقدب ديه ليه أدابه الخاصة اللي بيشتغل به وهو ماشي الخلق الثالث عشان ما نعدش اللي فات عدم الاعتزاز بكثرة المادحين أو الشاكرين لهم عدم الايه الاعتزاز بكثرة الايه المادحين أو الشاكرين لهم يعني الجماعة دول اللي كانوا بيوصلوا لربنا من شوخ وتلاميذه لا يستعز بمتح ابدا يعني لو واحد قال له انت شيخ انت كويس عمري دي ما تجيب له ايه عزة في قلبه دي من أخلاقهم بيستعز بمين بالله وبطاعة الله غير كده لا حتى قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس انت اضرب اللي ايه بعيوبك وباخطاء فاجهل الناس من ترك يقين ما عند انا عارف عيوبك كويس باليقين اللي انا اللي محدش مطلع عليه الا رب اسيبه وامشي ورا الظن بيقولوا عليك كويس ده فكلمه كويس دي ظن ولا يقين طب وانا باللي عارفه جوايا يقين ولا ظن فاجهل الناس من ترك ايه يقين ما عنده لظن إيه؟ ما عند الناس والعجيب ممن يبغض الناس بذنب واحد يظنه فيهم ولا يبغض نفسه مع ما يتيقنه من ذنوبه جميلة برضو دي يعني بيقول لك العجيب ان انت تبغض واحد, واحد قاله عليه حرامي واحد قاله عليه كذا ظنا او شكا او تهمة او لا اي اشكال او موقف حصر تروح انت عامل ايه كره ليه لظنك ان فيه هذا العيب ولا تبغض نفسك مع ايه مش مع ظن بك بكل العيوب الذي التي فيك ولذلك عملوا بقى اختبار في الاعتزاز ده آخر, اخر حاجه يعني في دي قالوا من ادعى حب الله من غير ورع عن محارمه فهو كذاب ومن ادعى حب الجنة من غير انفاق فهو كذاب ومن ادعى حب النبي محمد من غير حب الفقراء فهو كذاب طيب إشارة وبش ناخد بال الإشارة والبش تسعة بقى الحسن حسن مش هناخد فيه ألا ثلاث وقفات بسيط ما فيش أي حاجة أكتر من كده الإشارة والبش اللهم ارزقنا الإشارة والبش الإشارة في قولي تعالى في سورة البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسب ايه بقى لها ما كسبت لها ما كسبت ايه لها ما كسبت ايه ايه الايه ايه المعنى الظاهر ل... عشان نجيب الاشاره حل لها ما كسبت من حسنات وعليها ما اكتسبت من سيئات هم قالوا العارفين لما اشتغلوا في الايه دي قالوا ايه قالوا لها ما كسبت من حسنات وما فتح من ابواب الحسنات وعليها ما من السيئات وما فتح من أبواب السيئات فإن العبد يعمل الحسنة فيفتح الله له ابوابا من التوفيق لا يعلمها إلا الله وإن العبد يعمل السيئة فيفتح له أبواب من الشر لا يعلمها إلا الله شر يجيب شر يجب شر يجب شر ومصيبه تجيب مصيبة تجيب مصيبه وحسنه تجيب حسنه تجيب حسنه ايه تجيب حسن حتى لخص الامر بهذه الكلمه ما من قلب يهم بما لا يعنيه الا عوقب بتضييع ما يعنيه ما من قلب ايه؟ ما من قلب يهم بما لا يعنيه الا عوقب ها بتضيع ما يعني انا دلوقتي متنح للليحية بتاع اخ وعمال ابص فيها وثوبه وحكيته ورويته وشكلي شاغل نفسي بيه هم عملتي انا بقى كده شغلت نفسي ايه يحصل لي بقى في اللحظة دي العكوبة ايوة فيضيع مني ما يعنيني اللي يعنيني في الوقت ده الذكر والعبادة واللي, واللي واللي والكلام ده كله لها ما كسبت يبقى, يبقى مش لها ما كسبت ثواب بس ثواب وما هي شيخ محمد وما يفتح من الثواب وعليها ما اكتسبت من الذنوب وما يفتح من الايه من الذنوب البشر اللهم ارزقنا البشر في قوله تعالى كانهن الياقوت والمرجان قال مالك بن دينا ان في الجنه حورا يتباهى اهل الجنه بحسنها ولولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها ولو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لفتتن الخلائق بحسنها ولو أخرجت وجهها لا حسنها بين السماء والارض ده حوراء ده حوراء في الجنه ده في ايه كانهن ده في تفسير كأنهن كانهن الياقوت والمرجان اللهم ارزقنا الحور العين في الجنه العلم وبه نخت حسن البصر نخلص بقى الحسن البصري لينا معاه ثلاث وقفات الليله في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ترجمنا المره اللي فاتت مولده ونشأته وتحنيك عمر بن الخطاب لي ودعاءه مسلمة ونشأته مع الصحابة والتابعين وشيء من موت نرد بقى هنقول أو الليله هنقول تلات وقفات بساطة على طول وقف لي مع الدنيا من خلال خطاب وجهه العمر بن عبد العزيز نظرته إلى الدنيا اثنين نظرته لمن لم يتعز اصحوا من دي لو ما خدناش من الليلة كلها للدنيا تكفينا نظرته لمن لم ايه ها؟ لمن لم يتعص اللي هو ما بيتعص ما بيسمعش الكلام اللي هو ايه بياخد التالتة مش هناخد وقت فيه التالتة قوله عن نفسه بالنسبة للجنة والنار يبقى كم حاجة نظرته في نظرته للدنيا دي هتوريني هو وصل لربنا ازاي قادي الدنيا بالنسبة له تاني حاجة اللي ما بيسمعش المواعظ ده انت بتقولي يا حسن هنعرف مفاجئة ثالث حاجة نظرته للجنة والنار لان مدرسته مبنية على الخوف الشديد المقدم على الرجاء كما قلنا لحضراتكم كتب لعمر بن عبد العزيز فقال اما بعد يا امير المؤمنين اعلم ان الدنيا ليست بدار اقامه وانما اهبط اليها ادم عقوبه يبقى دي دار ايه عقاب ايه الناس دي الناس دي جايه من الاخره بتتكلم زمان هو واحد من السلف المره اللي فاتت قال الحسن البصري ده رجل راح الاخره وجاي منها وبيتكلم ما بتكلمش من الدنيا خالص ليست صرعتها كالصرعة صرعة ضربتها مش زي أي ضرب ضربه الدنيا دي مش زي أي ضرب تهين من أكرمها وتذل من أعزها وتفقر من جمعها ولها في كل حين قتيل ولها في كل حين إيه قتيل فالزاد منها تركها والغنى فيها فقرها ايه الجمال ده يهديك ربنا يا حسن يا بصر <تصفيق> يهدي ربنا فعلا يهدي ليه بقى يهدي الهدايه دي ليه للجن يهديهم ربهم بم... اه ده هدايه دلالة يعني للجن مش هدايه بانو يتهدي لا يتهدي للجن احنا اللي بقى ايه نتهدي. يهدينا رب ايه الجمال ده فزادو منها تركوها والغنى فيها فقرها هي والله يا أمير المؤمنين كالسم يأكله من لا يعرفه ليشفيه وهو حتفه زي اللي شرب سمه فقره ده وطلعه ايه؟ سمه فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه يحتمي قليلا مخافه ما يكره طويلا ويصبر على شدة الدواء مخافة البلاء فأهل البصائر الفضائل فيها يا أمير المؤمنين مشيهم بالتواضع وملبسهم بالاقتصاد ومنطقهم بالصواب ومطعمهم الطيب من الرزق قد نفذت ابصارهم في الاجل نفذت يعني, يعني جابت الاخ واخد بالك نفذت مش نفذت بالدال نفذت يعني خلصت انما نفذت يعني جابت الاخ قد نفذت ابصارهم في الاجل كما نفذت ابصارهم في العاجل يعني زي ما بتبص للقبائل دي وبتجيب اخرها هما بالنسبه لهم جابوا اخر اللي في الاخره دي زي إيه؟ دي زي دي يعني نظرتهم في الاجل زي نظرتهم ايه في العاجل مش عارف الكلام ده جايبه منين فخوفهم في البر كخوفهم في البحر ودعاؤهم في السراء كدعائهم في الضراء ولولا الاجل الذي كتب عليهم لم تقر أرواحهم في أبدانهم إلا قليلا خوفا من العقاب وشوقا إلى الثواب عظم الخالق في أعينهم وصغر المخلوق عندهم فرض منهم بالكفاف وليكفك ما بلغك المحل ده كلام, كلام الحسن البصري هو بيودل مين لسيدنا عمر ابن عبد العزيز دي نظرته للدنيا اتنين نظرته للي ما بيتعص اللهم لا تجعلنا منهم اللي هو ما بيتغيرش, اللي ما بيتغيرش. يعيش ويموت زي ما هو حضر مجلس مجلسا له في يوم من الأيام فوعظ الناس فلم يتحرك أحد يعني الناس قلبها جمد قسم فقال له أحد الحاضرين يا شيخنا قلوب الحاضرين نائمة قلوب الحاضرين ايه انتوا نائمين قلوب الحاضرين ايه نائمة ولذا لا تؤثر فيها كلماتك ماشي كده قال يا ليتها كانت نائمة إذ لو كانت نائمة لنبهت بأدنى تحريك ولكنها ميتة لا تتنبه بالتحريك هي دي هي دي هي دي, هي دي قال لو قلوبهم دول نايمه زي ما انت بتقول كنت اللي أنا بعمله بعمله لأن النايم مجرد ما انت تتحركه بيعمله إنما كنوا ما تحركش بدا مش نايم مي ايه ده وقف ثلاث وبها نخت ولذلك قالوا ايه اذا سمع الرجل الحكمه فلم يقبلها فهو مذنب واذا لم يعمل بها فهو منافق والعياذ بالله الثاني اذا سمع الرجل الحكمه فلم يقبلها فهو مذنب يعني لم يقبل واحد قال لك نصيحه خلاص مش يبقى انت اذنبت على عدم القبول وعدم العمل تبقى انت ايه منافق خلاص كده الثالثه وبها نخت حتى كده قبل ما انساها برضه معلش هي بقت الثالثه هي الثالثه سطر مش هتبقى كتير بس عشان ما ننساش دي منصور بن عمر دي اللي قلنا لكم عليه بتاع اللي هو وعظ الناس وبكى ودخل الجنة بسبب ده قال كلمه جميلة يعني ربنا الهمنا بها الوقت بيقول بيقولك من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته إلى دينه من جزع ايه من مصائب الدنيا تحولت مصيبته لدينه يعني لو انت عندك بلوة دنيوية وجزعت منها خرج هذا الجزع من أنه أمر دنيوي إلى إيه؟ ها؟ بقى في صميم دينك ويصيب دينك ويؤثر في دينك, في دينك ويقضح في رضاك عن الله عز وجل الاخيره وبها نختم كان دائما, كان دائما يقول إن آخر من يخرج من النار فلان فيا ليتني أكون هذا الرجل وصلت كان بيقول هو بيقول بيقول الناس هتروح الجنة وناس هتروح النار اخر واحد ربنا يكتب له انه يطلع من النار بعد ما يتعذب فيها ما يتعذبه وربنا يحكم عليه انه يروح الجنة تاني واحد فلان قال يا ليتني كنت ايه هذا الرجل يعني لو انا بس وصلت لدي كمان يبقى أنا ايه يبقى انا كده عديت مع اللي بيعملوا ده كله مع اللي ايه؟ اللي بيعمله ده كله مع اللي جاي احنا في كلام جاي عنه خطير جدا في سلوكه إلى الله في سلوكه العمل بقى ما وصلوا دي ما وعزوا بعض المواقع في فيه سلوك عمل عمله وصلوا إلى الله إيه؟ معرفة تم اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حببنا في بعضنا وانزع الغلة والحقد من صدورنا نسألك خير المسألة وخير العلم وخير العمل وخير الدعاء وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير الممات وثق الموازيننا وبيض وجوهنا ونور قبورنا واشرح صدورنا واقض ديوننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين